أفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَن تُمْمُدَهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَن كُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ وَأَن تُمْحِنَ إِذِ ونحن أقرب إليهم منكم ولا كلا تبصرون فلو لا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين